ايُّهَ النَّاسُ تَقَّمُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ <تصفيق> wala من نفس واحدة kay datating ko ko min na كثيرا ونساء <تصفيق> واتقوا الله الذي تساء فقل الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ عليكم قُلْ يَا تَمَامَ مَوْعِدُهُ وَلَا تَتَبَدَّلُنَّ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُنَّ الْخَبِيثَ بال fa wala ku am mu langm i وَاكُلِ يَتَامًا أَمْ وَلَا نَغْمِ لَا تَصَبَّدَنَّ الْخَبِيثَ في الطيب قول يا ثناء ولا تتبدل الخطيب بالطيب ولا تقو Thank <laughs> you. ولا تتبتدى الخبيث بالطيب ولا تقول. ingitom aalatu konse poupil lita na ban ke ku pa ba kom <تصفيق> ولا تقل بائس ارا ف وبدارا أي Amen. Thank <laughs> بثل <تصفيق> اليتاما ولوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن قل بالمرء بل يا قل فإذا في فذاذا ستلوا ليتامحت إذا فلهم نكاح ساقلونا إن سرفوا وبدارنا كبروا، Now we. الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا يقولون أموالا ليت ما ظل من إنما يقولون في بطون جملا وسئلون سعيرا يوفي كل ما غفي او لادفوا للكريم فلحظ والوفا عيد مثل حظ Look <laughs> I'm not ready. wiibiga أو dayyukum mo banaukum la ta ugum ta qro bu فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً صدق الله العظيم الفاتحة